ودعه ريره ان الركب مرتحل وهل تطيق وداعا ايها الرجل غراء فرعاء مسؤول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجل وحل كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل يكاد يسرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل